يا, الشمس يا, يا شمس بالشمس تحلال دنيا يا ضي عيني لك ما تغلع عيناي يا شمس بالشمس تحلال دنيا يا ضي عيني لك ما تغلع عيناي زهر عمر بوجودي وانت محياي بعد ما ريد من دونك حياتي بعد ما ريد من دونك حياتي نبض قلبي حاجيني ويقلي بعد عين الأخو ما يحلحلي نبض قلبي حاجيني ويقلي بعد عين الأخو ما يحلح اللي ونبح ماك ما ينكشف ظلي ونبح ماك ما ينكشف ظلي بوجودك يا أخو يا ما أحاتي بوجودك يا أخو يا ما أحاتي يا أخو يا حسن ليل او بانشر تن تني زهوه الاول يا خويا حلال العشر اقوى او بانشر تن تني زهوه الاول وضع اختلاف اعينكم تحول او تتحول بعدكم امنياتي او تتحول بعدكم أمني. وحيدة وحيدة ولا إلي بهالديني وحيدة ولا إلي بهالبيد حراس وحيدة وخوي حسين عايفني وعباس وحيدة أحدهم عن نهر وامهشة من راس والثاني هم على حر الوطية والثاني هم على حر الوطيه وحيده وحيده ولاي اللي بقلبي حراسه وحيده واخو يحزن عايفني وعضاص وحيده أحدهم عن نهر ومه الشمر راس والثاني على حر الوطيه حسايه يا عيل يا خويا حسين ودري الصعب نجوا حسايه يا عندك حبيب وطول غياب تروح بعجل عندك حضن عالباب دقل شلون حالي رد علي دقل شلون حالي رد علي يا شمس بالشمس تحلى لدنياي يا ضي عيني لك ما تغلى عيناي يا شمس بالشمس تحلالي دنياي يا, يا ضي عيني إلك ما تغلع عيناي زهر عمري بوجودي وانت ما بعد ما أريد من دونك حياتي نبض قلبي حاجيني ويقلي بعد عين الأخو ما يحلح اللي نبض قلبي حاجيني ويقلي بعد عين الأخو ما يحلح اللي ونبح ماك ما ينكشف ظلي بوجودك يا أخويا ما أحاتي بوجودك يا أخويا Ya Khu, ya Hsseh Laila L'Aashra Qbal Ubaid Shirtin Tani Zahuwetil Aowal Ya Khu, ya Hsseh Laila L'Aashra Qbal Ubaid Shirtin Tani Zahuwetil Aowal Uwadah ikhlaaf aynaikum tihawwal Utihawwal bajadhum umniyati بعدكم وحيدة وحيدة ولا إلي بها البيت حراس وحيدة واخوي حسين عايفني وعباس وحيدة وحيدة ولا إلي حراس وحيدة وخوي حسين عايفني وعباس وحيدة أحدهم عن نغر وامهش من راس وثانيهم على حر الوطي وثانيهم على حر الوطي آه وحيدة وحيدة ولائلة بها البيت حراس وحيدة واخوي حسين عايفني وعباس وحيدة أحدهم عالنغر ويمهش من راس وثانيهم على حر الوطية أسايعين يا اخوي حسين وادري صعف الجواب أسايعين إذا عندك حبيب طول غيابك سايل تروح بحجل عنده تحضنا على الباب دقلي شلون حالي رد علي اذا صار جسد فوقك تروح مطروح واني متحيره وبقلبي جمر ويش ida sari jasad fukid turef matroooh ndi mithaeira wub galbi jamur wajrooh ndi gil shloo najiikum ya aziz luroooh ndi gil shloo ya aziz luroooh واني المتعاو دوياكم أجي واروح واني المتعاو دوياكم أجي واروح إذا صاري الجسد فوقي مطر مطروح واني متحيرة وبقلبي جمر وجروح دق كلش لا دمها والدمع مثل الجمر يصبها يقولها يا عقيله في عيوني احضر لكم جسمي بالوطيه يبقى بلي راسي وراسي على السن يبقى يا خيتي يا امكم احرس طاحت اليتيمه راسي ينظر لها احفظ انا عنكم احرس السفا يا ولط طحت اليتيمه راسي ينظر لها احفظ انا ضع عنكم والله غلي عينك على البلايا الكوفه للمصايب والشام فين هذلكم الكوفه للمصايب والشام فين دمها والدمامع مثل الجمر يصباح يقلها يا عقيلة في عيوني يحضر لكم الضمهة والمدامع مثل الجامور يصبوا يقلها يا عقيلة في عيوني يحضر لكم جسمي بالوطية يبقى بلي راسي وراسي على الأسنة يبقى يخيتي يومكم أحرس السباية لو طاحت اليتيمة راسي ينظر لها احفظ انا عنكم احرس السبايا طحت اليتيمه راسي ينظر لها احفظ انا عنكم والله اللي عينك على البلايا الكفل المصايب والشام في غزلكم الكفل المصايب والشام في إذا صار الجسد فوقي الترب مطروح وني متحيرة وبقلبي جمر وجروح دقلش لا نجيكم يا عزيز الروح دقلش لا انا يا عزيز الروح ونل متع ود وياكم اجي وروح ونل متع وياكم اجي وروح فاذا صار الجسد فان غير مطروح وني متحي اقرا وبقلبي جمر ويش روح هاد كلش لا نجيكم يا عزيز الروح هاد لا نجيكم يا عزيز الروح وني المتعه دواياكم اجي ضمها والمدامع مثل الجمور يصبها يقلها يا عقيلة بعيوني يحضر لكم جسمي في الوطية يبقى بلي راسي وراسي على الأسنة يبقى يا خيتي يمكم وراسي على الأسنة يبقى يا خيتي يمكم أحرس السبايا ولو طاحت اليتيمة رأسي ينظر لها أحفظ أناضى عنكم والله لي عينة يختي على البلاية الكوفة للمصائب والشام في غذلكم ضمها والمدامع مثل الجمر يصفها يقلها يا عقيلة دعيوني يحضر لكم جسمي بالوطية يبقى بلاي راسة راسي على السن يباك يا خيتي انكم احرس السبع يا ولاته اليتيمه راسي ينظر له احفظ اناد عنكم والله اللي عين يا على البلايا الكفل المصايب والشام في غدلكم الكفل المصايب والشام هل الدمع يا عين لم صيب تحسن هل الدمع يا عين لم صيب تحسن واس الزجية بهذه الرزية واس الزجية بهذه لام صيفة حسين لام صيفة هل الدمع هل الدمع ياعين لام صيفة حسين هل الدمع ياعين لام صيفة حسين واس الزجية بهذه الرزية واس الزجية بهذه الرزية لمصيبة حمايل سيف حاملها بيمين وقلبة مفعم بقوة يقين وقلبة مفعم عمايل سيف حاملها بيمينا وعقلي مفعم بوطيقنا ام وجفكرمه يا اعرف سكينه صرخ قومي صفط الهاشي صبح عاشور من يقبل علينا Nصير بماج وحسين السفينة الصبح عاشور من يقبل علينا Nصير بماج وحسين السفينة وكلنا نفوز لعبيه التجينا وكلنا نفوز لوبيه التجين ونلعب باس ما أقبل هزايم ونلعب باس ما أقبل <تصفيق> نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا نذعن لطاغوت نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا نذعن لطاغوت أبد هيهات فرصة علينا وتفوت أبد هيهات فرصة علينا وتفوت ولا نرضى نعيش بحكم ظالم ولا نرضى نعيش بحكم ظالم نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا ندعى لطاغوت نطب المعركة وما نرهب الموت نموت احنا ولا ندعى لطاغوت هاي هات فرصة علينا وتفوت ولا نرضى نعيش بحكم ظالم ولا نرضى نعيش بحكم ظالم